بسم الله الرحمن الرحيم والسماء اذ ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الخدود قتل اصحاب الخدود نارِ ذاتِ الوقودِ اذْهَمُّ عليها قعودٌ وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهودٌ وما نقوم منهم إلا أن يؤمنوا بالله الذي له ملك السماوات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 وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها لنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لِمَا يريد هل تيك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفعوا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ